وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزلون وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأولوا وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.